لا اله الا الله قران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم nurtuuni alainum Oh, <laughs> of mm -hmm. أرغب لكم الآيات لعلكم تتفكرون Amen. Oh.